وقال موسى لقومه يا قوم اذكوا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وَجَالَتْكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَجَالَتْكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا